أول أ سؤال ئ ل اللقاء ة هذا س يقول هل يجوز إ ع ط ا ء ا ل ز ك ا ة و ا ل ص د ق ة للفقراء الغير مسلمين من باب التاليف أ ل ي ف ح م م د لله ل ل رب ا ا ع ن نبينا أجمعين صلى وأصحابه الله وسلم على ورسوله وعلى آله وبارك أما عبده محمد بعد م ص ا الزكاة بيّنها الله جل وعلا ر ف جل في كتابه ولم يتركها لاجتهاد أ ح د إ ن م ا الصدقات للفقراء م والمساكين و م م ا نص عليهم ا ل م ؤ ل ف ة قلوبهم ف إ ذ ا كان يرجى إ س ل ا م هذا الكافر فيعطى من الزكاه ة لسيما إذا كان ذا أثر ق و أسلم ا بعد بسبب هذا ا ل ت أ ل ي ف و أ س ل م من يتبعهم هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل ز ك ا ة التي أ م ر ه ا أ ش د و أ ض ي ق ل أ ن ه ا ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للصدقه فامرها أ س ه ل ف إ ذ ا كان من باب ا ل ت أ ل ي ف عرفنا إعطاء للمؤلف أنه الزكاة قلبه يجوز من يرجى إ س ل ا م ه إ س ل ا م من يتبعه واما ب ا ل ن س ب ة للصدقه بالأمر ف ي ا الله إليكم. هذا أيضا سؤال يقول ما ا أسهل أحسن إليكم يقول ل فالامر ر ق بين ع والمطلق والمقيد والخاص و ا ل ش ط والركن ا ل ف ر ق ب ي ن ا ل ع ا م و ا ل م والمقيد والخاص العام مع ط ل والخاص الخاص ق في الأفراد. فالخاص تقليل أفراد العام أ أفراد ف فالخاص ر ا ا د تقليل ل و ب ا ل ن س ب ة للمطلق والمقيد فهو في, في الاوصاف فالمقيد تقليل أو التقييد تقليل اوصاف ل تقليل ت ق ي ي د أ المطلق تقليل أ و ص ا فمثلا ا ل ط ل ق ف م في قوله جل وعلا فتحذير رقبه و ف ي ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى في آ ي ة القتل فتحرير ر ق ب ة م ؤ م ن ة في ك ف ا ر ة الظهار ا ل آ ي ة م ط ل ق ة وفي آية وفي ك ف ا ر ة القتل الرقبة مقيدة بالإيمان بوصف وحينئذ يحمل المطلق على المقيد بهذا الوصف وهناك تفاصيل يحمل على وصور مقيدة بوصف وحينئذ ل ح المطلق م ا ل على المقيد ف إ ذ ا اتفق في الحكم والسبب ف إ ن ه حينئذ يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق كما في قوله جل وعلا حرمت أوحي محرما مسفوحا بالمسفوح المحرم عليكم الميتة والدم مطلق فيما طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما هذا مقيد وعلا على قوله جل قل لا إلي إلا في يكون هذا أو أجد هذا فهو أن ل أ و ا ب لان الـ الـ الـ الوصف هذا قيد فيحمل المطلق على المقيد بالاتفاق للاتحاد في الحكم والسبب و أ م ا إ ذ ا اتحد ى في الحكم دون المقيدة وكفارة وهو وجوب السبب كما كفارة الظهار المطلقة القتل المقيدة اتفق في الحكم العطق في في آيتي و ا خ ت ل ف في السبب فسبب ك ف ا ر ة الظهار الظهار وسبب ك ف ا ر ة القتل القتل فيحمل المطلق على المقيد عند الجمهور العلماء وعكسه فيما إذا اتحدى في السبب دون الحكم فإنه حينئذ لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور كإطلاق اليد يحمل على جمهور كتقييد في حينئذ عند دون عند وعكسه فإنه في آية المقيد ت ي م و ت ه ا الوضو المرافق فلا يحمل المطلق في آية يحمل إلى عند ل المقيد ى ع الجمهور ل أ ن للاختلاف في الحكم هذا غسل وهذا مسح و إ ن اتحد في السبب و الحدث في الموضعين إذا فهذا اختلف في الحكم والسبب فهذا محل اتفاق إنه لا يحمل المطلق على المقيد كاليد محل يحمل على في في آية الوضوء مع اليد في آ ي ة ا ل س ر ق ة اختلف الحكم هذا غسل وهذا قطع والسبب أ ي ض ا اختلف هذا حدث وهذا سرقه ة ذ فإذا ا بالنسبة للإطلاق والتقييد والتخصيص تقليل أفراد العام تقليل أفراد العام فإذا كان اللفظ تقليل تقليل يشتمل على أ ف ر ا د وجاء ما يخرج بعض هذه ا ل أ ف ر ا د هذا هو التخصيص ف إ ذ ا قيل أ ع ط ي الفقراء ثم جاء لفظ خاص حكمه مغاير لحكم العام ف إ ن ه يخصص به يخصص به كما قيل أعطي الفقراء ثم قيل لا تعطي به كما ثم الفقراء لا فقراء ب ن ي تميم أ و طي أ و أ ش ب ه ذلك لكن لو جاء بحكم لو جاء الخاص بحكم موافق لحكم العام ف إ ن ه لا يحمل العام على الخاص كما لو قيل أ ع ط الفقراء ثم قيل أ ع ط فقراء ب ن ي تميم الحكم موافق كله أمر بالإعطاء لا يقتضي التخصيص كله لأعطي أمر يقتضي ا ل ح ك م متفق ويكون هذا من باب الاهتمام ب ش أ ن الخاص و ا ل ع ن ا ي ة به ويكثر الخلط في هذا الباب من بعض طلاب العلم ووجد خلط العلم العلماء في مسائل يتردد فيها هل هي من باب التخصيص أو من باب التقييد فيها باب باب بعض من من من ووجد أو يتردد فحينئذن في هي لا يتميز حكم العالم في هذه المسألة حتى يحدد المراد فمثلا في حديث الخصائص وجعلت لي ا ل أ ر ض مسجدا وطهورا وفي الرواية طهورا أو وصف من أوصافه؟ فهل فرد أفراد رأيت الحديث الأخرى المسلم تربتها لنا التربة العام؟ أنا الشراح جعلت عند من من حتى من العالم الواحد تجده في أ و ل كلامه يجعلهما من ا ل ع ا م والخاص وفي أ ث ن ا ئ ه يجعلهما من ن من بين المطرق والمقيد ثم يعود فلا يخرج بصورة واضحة ولا يخرج القارئ بصورة واضحة من هذا هذا موجود في بعض الشروح كله كل هذا بسبب عدم الدقة في التمييز ا ا كل ل ثم موجود عدم يخرج بصورة يخرج بصورة يعود في في ي بعض بسبب ب ب والشرط والركن يقول م الشرط ا ف ر ق والمطلق والمقيد بين العام والخاص ا ل و والركن الشرط يعرفه أ ه ل العلم ب أ ن ه ما كان مؤثرا في المشروط ويكون أ ي ض ا خارج ا ل م ا ه ي ة ويشاركه الركن في ا ل ت أ ث ي ر لكنه يكون داخل الماهية فالشرط خارج ا ل م ا ه ي ة والركن داخل ا ل م ا ه ي ة يوضح ذلك المثال في تكبيره ا ل إ ح ر ا م الجمهور على أ ن ه ا ركن و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ح ن ف ي ة فهم يقولون شرط والفرق بينهما بين المذاهب أن تكبيرة الحنفية أن عند هذه الإحرام خارج الصلاة عند الحنفية وداخل الصلاة عند الجمهور لكن هل معنى كون تكبيره ا ل إ ح ر ا م خارج ا ل ص ل ا ة أ ن يكبر في بيته كما يتوضا في بيته ثم ياتي ليصلي في ا ل ح ن ف ي ة باعتبار أ ن ه حمل ا ل ن ج ا س ة خارج الصلاه ة و ص ل ا ت باطلة ا ل عند ج م ه و ر لأنه حمل ا ل ن ج ا س ة الصلاة داخل ا ل و أ م ث ل على هذا ك ث ي ر ة جدا لكن نقتصر على ما ذكرنا ولعله المقصود ونفع يقول التضح الله إليكم ونفع بما قلتم أحسن الله إليكم هذا سؤال فضيلة الشيخ يقول نسمع به بما هذا أحسن أحسن كثير من الأئمة الجمعة يقرؤون في فجر س و ر ة ا ل س ج د ة في الركعتين أ و أ ن ي ق ر أ بعض ا ل س ج د ة في ر ك ع ة وبعض س و ر ة ا ل إ ن س ا ن في ا ل ر ك ع ة الثانيه ة ل فعلهم السنة داخل الإتيان السنة بالكلية السنة السجدة والإنسان الله في في في ركعة ركعة هذا هذا تركها من من من أم وجزاكم باب خيرا ويكون أن أن خير أخرى بجزء تقرأ ثبت عنه عليه ن ه ع ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه كان ي ق ر أ هاتين السورتين في ص ل ا ة الصبح من يوم ا ل ج م ع ة و أ ن ه يفعل ذلك د ي م ة ي س ت م ر على ذلك و... ولا ولا طول ولا لا يخل ولا يتركها طول عمره إنما يدل على أنه يلازمها غالبا هذا يتركها إنما يعني يتم عمره أنه أنه تمام يتم به عليه الصلاة والسلام وتحصل السنه الا ب ق ر ا ء ة السورتين كاملتين في الركعتين ف ي ق ر أ س و ر ة ا ل س ج د ة في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى و ي ق ر أ س و ر ة الانسان إ ن س في الركعة الثانية الركعة أما إذا قرأ و و ر ة ح د ة في ي ا ل ر ك ع ت أو قرأ بعض سورة بعض في ا ل ر ك ع ة الثانيه أ و وبعض سورة ل الركعة ل ى في ا ة لا يتم الامتثال ولا يتم الاقتداء بهذا الفعل ل أ ن ه لم يثبت عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه ج ز أ ا ل س و ر ت ي ن أ و قسمها بين الركعتين أ و اقتصر على بعض أحد ا ل س و ر ت ي ن في ر ك ع ة والبعض ا ل س و ر ة ا ل ث ا ن ي ة في الركعه ة الأخرى فلا يتم الاقتداء يتم حينئذ ب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى يطبق ما ا فعله حتى ح يطبق ب ف ذ ي ر ه الله أحسن إليكم هذا سؤال يقول إ ذ ا طهرت ا ل م ر أ ة قبل غروب الشمس فهل يلزمها أ ن تصلي العصر والظهر أ م أ ن تصلي العصر فقط ومثله أرشدونا وفقكم الوقت الوقت وهذا المغرب معها المرأة لزمها صلاة العشاء هل تصلي الله الحائض الأصل طهرت طهرت هذا إذا إذا فرض بعد في قوله معتبر عند اهل العلم ومنهم من يرى أ ن ه يلزمها فرض الوقت وما يجمع إ ل ي ه ل أ ن الوقت وقت للصلاتين في بعض الاحوال أ ح و ل كالسفر مثلا والمراض أو المطار ما ذلك ل ما أو أشبه عند ا الترخص فما دام ا ج ة إلى ل ق ق ت ت و ل ل الأحوال ا والظروف ي في قالوا يلزمه ص ل ا ة الفرض وما يجمع إ ل ي ه ا ف إ ذ ا طهرت قبل غروب الشمس يلزمها ان تصلي الظهر والعصر و إ ذ ا طهرت قبل خروج وقت والمغرب وعلى الوقت وأجزاءها وإن قبلها اقتصرت تصلي عملت بالقو... من باب الاحتياط العشاء يلزمها العشاء حال إذا كفاها الآخر باب كل على من أن فرض فلا إذن والأمر في هذا إن شاء الله في تلامحين والأمر الله هذا شاء إذن سؤال ا هذا ع ة س يقول ما ا ل أ ث ر المترتب على خلاف الفقهاء في أ ن دخوله في ا ل ص ل ا ة يعد أ و ل صلاته أ و أ ن يعد دخوله في ا ل ص ل ا ة آ خ ر صلاته ثبت بالسكينة أتيتم الصلاة فلا تأتوا وأنتم تسعون عنه عليه وعليكم أنه الصلاة والسلام قال الصلاة فلا إذا و ا ا ل و ق ا ر فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ه ذ ه روايه ا ل أ ك ث ر وجاء أ ي ض ا عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بلفظ وَمَا فاتكم فَاقْضُوا استدل بالرواية الأولى من يقول أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو فَاتَكُمْ من ما تمام ما سلام الإمام استدل صلاته صلاته يدركه يقضيه بعد يصليه أن هو آخر صلاته ولا شك أ ن ر و ا ي ة ا ل أ ك ث ر هي فاتمه و ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى وهي صحيحه ة ثم فاتكم ف ق وتمسك بها من يقول يعني الرواية الثانية من يقول يدركه يقضيه وعلى من إن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه هو أول صلاته ورواية الأكثر فأتمو وعلى هذا فالمرجح أول آخر هو هو فأتمو أن ما يدركه المسبوق هو أول ما المسبوق يدركه هو آخر صلاته ويترتب م ا ق ض ي ه هو آخر ص ل ا ه و ي ت على هذا أن على القول الأول ان ل ل الأول ق و أ ما يدركه المسبوق ا يدركه أول ل هو ص تكبيره ه أن ت ا ل إ ح ر ا م في موضعها والسلام في موضعه وتترتب ا ل ص ل ا ة التناسق مع مع ما جاء عنه عليه ن ه ع ا ل ص ل ا ة والسلام من أ ن ا ل ص ل ا ة ت ب د أ ب ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م ثم الاستفتاح ثم الفاتحه وتخطه بالتسليم لكن على القول الثاني ما يدركه المسبوق صلاته تكون تكبيرة الإحرام في غير الركعة الأولى قد تكون في الركعة الثانية قد تكون في الركعة الثالثة قد تكون في الركعة الأخيرة قد تكون في آخر صلاته قبل السلام قبل قد قد قد قد وأن وآخر تكون تكون تكون تكون تكون يدركه تكبيرة في غير في في في في ركعة آخر ثم بعد ذلك يبدأ في القضاء ي ب د أ ب ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى ثم ا ل ث ا ن ي ة قد يكون السلام في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى على هذا القول ل أ ن ما يقضيه بعد سلام الإمام ا من ف ت ر ك ع ة و ا ح د ة هي أول صلاته ي أول ثم سلام م ب ع د ه لا خلل شك أن هذا ث بعد ذلك في صلاة المغرب إذا فاته ركعتان ذلك إذا صلاة يقول في فاته من إن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته ياتي د ر ك ه ل أول ل م س ب و هو ق ص ا ه أ ت ي بهذه ا ل ر ك ع ة التي أ د ر ك ه ا مع ا ل إ م ا م ثم ي أ ت ي ب ا ل ث ا ن ي ة ثم يجلس التشهد ا ل أ و ل ثم ي أ ت ي بالثالث ة ثم يتشهد ويسلم وعلى بالركعة قول يقول صلاته التي من ما مع يدركه يأتي هي أن أدركها الإمام الثالثة آخر هو ثم إ ذ ا سلم ا ل إ م ا م ي أ ت ي ب ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي من غير فصل بتشهد ا ثم يسلم فتكون المغرب مقلوبه ة مقلوبة فتكون كل وعلى أقوال من المغرب حال المرجح من أقوال أهل العلم أن ما يدركه وحتى على ر و ا ي ة فقضوا يمكن ة فقضه ي حملها على ا ل ر و ا ي ة ا ل أ و ل ى ف أ ت م ه ل أ ن القضاء لا يطرد في كونه ما يفعل بعد وقته ما يفعل بعد و ق ت ه و إ ن م ا أ ي ض ا ي أ ت ي لما يفعل ابتداء ا كما وعلا فقضاهن سماوات في قوله جل وعلا سبع سماوات ف القضاء يعني ي أ ت ي بمعنى لابتداء الفعل كما أ ن ه ي أ ت ي لما يفعل بعد وقته أو أحسن بعد فعله نعم او ل ل إليكم السائل ه هذا م م ح د مسجد يقول إذا صليت في مسجد فيه ق إذا بعد ر ولم أ ل إلا م ب ع أن انتهت الصلاة بوجود ذلك القبر ذلك بوجود فعله ه ل يلزمني إ ا ا د ة ص ل ل ل ا وبارك ا ة فيكم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ثبت تصلوا عنه أنه الصلاة قال لا تصلوا إلى ا ل ق ب و ولا تجلسوا عليها. وجاء ر تجلس عليها الناهي ل ا عن ص ل ا ة في ا ل م ق ب ر ة والنهي هذا يقتضي البطلان ف ا ل ص ل ا ة في المسجد الذي فيه قبر أ و في ا ل م ق ب ر ة باطله باستثناء ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة ف إ ن ه ا تصح في ا ل م ق ب ر ة ل أ ن النبي صلى على القبر فإذا صلى في مسجد فيه مسجد ق ب ر ولم يعلم بذلك القبر إ ل ا بعد أ ن فرغ من صلاته فالذي يظهر والله أ ع ل م أ ن ه لا يعيدها فلا تلزمه اعادتها المتقدم مهما بذل لأن القوم قد عاصروا الرواه وعرفوا من حالهم ما لم نعرفه ولهم أ ح ك ا م غير أ ح ك ا م ن ا فهم يحكمون بالقرائن لا ل ق و ع د ا ل م م ض ط ر د ة التي صنعها ا ل ت أ خ ر و ن و ص ا ر و ا ع ل لنا هذه المسألة والله يرعاكم. هذه المسألة لا شك أنه قيل ل ي فيحب يرعاكم في ه هذه هذه أنه ه ا ذا تبسطوا باب ا أن أن ت شك ج د في ا ل ت والتضعيف ص ح ح ي وهو أغلق ط ر د لقول ه ب إ غ ل ا ق الاجتهاد حتى في ا ل أ ح ك ا م و ا ل إ ل ز ا م بالمذاهب المتبعه ة ب ا ا ل م ذ ب المتبعة ولا شك أ ن هذا القول باطل ب ا ل ن س ب ة لمن تمكن و ت أ ه ل للاجتهاد في هذا الباب أو ذلك او ل لم يتأهل فإن عليه تقليد أهل العلم ل ب ب ا أما أ من فإن س ا الذكر أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون كنتم إن أ م ا ا ل م ت أ ه ل فيلزمه أ ن يعمل ق و وأن ل ي بما يثبت عنده ويدين الله به جل وعلا ه ذ اما ن حيث ل ل إ ج م أما ا ب ا ل ن س ب ة للتفصيل المذكور في السؤال لا شك أن المعول في الأحكام بالنسبة للتصحيع والتضعيف والكلام في الرواة على أئمة هذا الشان من المتقدمين الذين هذا شك أن أئمة من عرفوا في في و ع الرواه وخبروهم وخبروا مروياتهم و أ ح ا ط و ا بالمرويات مرويات الراوي وجمعوا أ ح ا د ي ث ه وطرق هذه ا ل أ ح ا د ي ث فصارت ا ل ص و ر ة و ا ض ح ة عندهم مكتملة والباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ بخلاف المتأخرين الذين لم المتأخر يتبين يتصفوا بهذه الصفات فتجد والباب بخلاف الذين إذا بهذه يجمع طرقه خطأ م ا تيسره ل من الطرق ويجمع ما تيسره من ا ل أ ق و ا ل في حال هذا الراوي لكن ليس عنده من ا ل خ ب ر ة و ا ل م ع ر ف ة و ا ل إ ح ا ط ة والبصيرة بما عند المتقدمين عند ه ذ ا ابن الصلاح يقول كلاما فهم منه إغلاق باب الاجتهاد لأنه ما من عالم إلا وقد اعتمد في كتاب على كتابه جعل على يقول لأنه منه من عرياً وقد فهم عما يشترط في الراوي من ا يشترط ف الحفظ والضبط والاتقان ورد العلماء على ابن ا ل صلاح قوله هذا و أ ن العلماء مازالوا إ ل ى عصر ابن ا ل صلاح ومن بعد ابن الصلاح يصححون ويضعفون. لكن الجرأة على التصحيح والتضعيف قبل التأهل لا شك أن هذا جناية جناية على الدين قبل يصححون ويضعفون لكن أن على على شك فهب انك ضعفت حديثا وقد صححه اهل العلم وثبت عنه عليه الصلاه والسلام وحرمت الامه أ م من ة ل ع ل ب أو العكس صححت حديثاً ضعفه أهل العكس حديثا ا ل ل ضعفه ع صححت من و العمل ي ص إلى درجة الصحيح درجة ج و ل ت ه ي ع و ن به م ا لا أصل ل فعلى ويتمرن ويعرض أ ح ك ا م ه على أ ح ك ا م العلماء المتقدمين ف إ ذ ا وجد ا ل م ط ا ب ق ة حمد الله جل وعلا على ذلك و إ ن وجد ا خ ت ل ا ف بين حكمه مع حكمين فعليه أن يراجع, ان يراجع النظر في هذا الحديث وفي رواة هذا الحديث ولا يتعجل في الحديث الحديث يتعجل لديه هذا هذا رواة ولا إصدار الأحكام الملكة حتى تتكون لديه الملكة التي تجعله يحكم ب أ ح ك ا م ص ح ي ح ة وتوافق أ ح ك احكام م ه أ ا ل أ ئ م ة أحسن ا ل ل ه إليكم ونفع بما قلتم وجزيتم عنا خيرا بما ونفع عنا